يا الله. تاني صمت يحرم عليك شرعا ان انت تشابهه. مين? المشركين. ثم المرة اول صمت يحرم عليك ان انت تشابهه مين? لا اله الا الله. الناس باين عليها شرب حاجة طبعا النبي. انا شربلك عنك يا عين بيها حلاقك. وقم واحد الصمت الاول الذي يحرم عليك انت كرجل مسلم ان تتشبه به في الخمسه اشياء التي ذكرت اول واحد اول صمت منهم ايه عموم الكفار اثنين المسركين لا يجوز لمسلم موحد يحب الله ورسوله ان يتشبه بالمشركين لا في عباداتهم ولا في أعيادهم ولا في افعالهم هذا كله لا يجوز اورد الامام البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما بترش رضي الله عنه سنيين ابا لما تسمع اسم صحابي تقول ايه لا ناسي مش واخد بالا انا كمان مرر على الشيخ شان بنسى تسمع اسم محادي تعمل ايه اه وتسمع اسم ايمان اوفاه الله تقول رحمه الله طب تسمع اسم شيخ لسه حي تقول اعوى تنسى قال عبد الله يقول عنه في العرف رضي الله عنه, عنه. بنى ببلاد المشركين ووضع نيروزهم ومهر ومهرجاناتهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه يا الله اللي يعمل حاجاته فيه يجمع بهؤلاء في النيران حياذا بالله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الصنف الثالث الذي لا يجوز لك كمسلم ان تتشبه به اهل الكتابين وهم اليهود والنصارى فلا يجوز لك كمسلم ان تتشبه بعقائد هؤلاء ولا بخصائص هؤلاء سواء كانت هذه الخصائص خصائص عقائدية او مظهرية او سلوكية او حياتية الا فيما اباحه لك الشر قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لا تقضى ضرب ضرب لذا خسروا قيل اليهود والنصارى والهثمل مين بيحبنا غيرهم مين بيعشي لنا الخير غيرهم مين فلا يجوز لك اتشبه بهؤلاء الصف الخامس خلصنا الحكام ده الصف كام انا كنت ادبي كم مره الصف الخامس الصف الرابع طيب زين الصف الرابع لا يجوز لك ان تتشبه بالمجوس المجوس عباد النيران عباد الاوثان انت مخفور شرعا بمخالفه المجوس عباد النيران والاوثان في كل ما كان من عباداتهم وخصائصهم اعطي مثالا سريعا تخيل رجل تخيل ان هذا رجل يسجد للنار لو كان هذا الرجل صاحب لحيه ايه اللي يحصل وتخيل الموضوع ده لحيه عطيق ولا لا هتحصيص اول ما ينزل تلاقي ايه؟ لحيته شاطه علشان كده تجد ان المجوس يحلقون اللحى بيصنفروها بتصنفرها ليه بتحلق لحيتك ليه حضرتك مسلم اي والله مسلم مسلم واحسن منك وياكل نيه كمان طيب عم انا مبسوط انك احسن منك بتصنفرها ليه بقى ليه عشان دي الموضه وانا اريد ان اكون شاب مدرني والله عظيم انا عايز اقام عايز البيت لما تشوفني تحتك عشان الابيضاني وحليوة لازم صنفر واعمل حمام بخار وبعد كده حط ميكب للنشوان والبطوة حليوة انت تتشبه بمن تتشبه بعبده الميران والاوثان لا حول ولا قوة الا بالله لمثل هذا يموت القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان فلا يجوز لك ان تتشبه بالمجوس خامسا لا يجوز لك ان تتشبه بالأعاجم وهم من سوى العرب من الكفار والفساق ومن حتى وهم لا يجوز لك أن تتابع الاعاجم على ما يقولونه ويفعلونه لا يحل لك ذلك وان فعلت ذلك فانك من الخاسرين سادسا لا يجوز لك أن تتابع الجاهليين الجاهليه من الجهل وقيل من الخفة او من اعتقاد الفاسد ومن الناحية الاصطلاحيه فالجاهلية هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والجفاخرة بالانساب والكبر والتجبر هذه هي الجاهليه المطلقه اذا اطلقت لحظه الجاهليه صرفت الى الجاهليه الاولى التي كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جاهليه مطلقه طب في جاهليه مقيده ام انك اه في حي اسمها جاهليه مطيبه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من أمتي من أمر الجاهلية صحة مسيح صح حظيم أربع من أمتي هي من أمر الجاهلية الطعم بالأمساب والفخر بالأحساب والاكتفقاء بالنجوم والنياحة على الميت والحديث رواه مسلم وقوله عليه الصلاه والسلام لأبي ذر لا لا لا, لا لا لا لا اله الا الله ان للموت لسكران صلى النبي كده حد كم مره زيد النبي صلى الله فاكر. فاكر. فاكر. اللهم صلي على محمد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه قال له إنك مريء فيك جاهلية إنك مريء فيك جاهلية والمقصود هو وجود بعض سنل الجاهلية في الأمة ولكن ليس هذا على سبيل الاستغراق والشهول للأمة معايا يا جماعه اذا في شيء يحرم عليك شرعا ان تتشبه بالجاهليين في اخلاقهم او عباداتهم او عاداتهم او شعاراتهم يحرم عليك ذلك